الحمام والرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحبه إذن رأينا في الدرس السابق كيفية بناء اسم الفاعل من البابي فاعل متعديا كان عبازما ومن البابي فعل متعديا وكذلك من البابي فاعل وفاعل لا يكون عبازما ودقي لنا كيفية سياغة اسم فاعل من باب فاعلة اللازم من باب فاعلة اللازم يعني كيف تكون سياغة اسم فاعل إذا كان من باب فاعلة بقصر العين اللازم أما الفاعل المتعدي فقد رأينا أن اسم الفاعل منه يكون على وزن فاعل ذلك في قوله فوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذين وزنه فاعل وأما فاعل اللازم فهي قوله رحمه الله وصيغ من بازم الموازم فاعل بوزنه كشجن ومشبه عجل والشأز والأشنب الجدلان ثم تقت ياتي كثام وشبه واحد البخل حملا على غيره لنسبة كخفيف طيب أشيد في السوق من فاعله إذا قال رحمن الله وصيغ من لازم مواز من فاعل بوزنه كشجم ومشبه حاجم أي أنه يصاب اسم الفاعل من فاعل اللازم على وزنه يعني على نفسه وزني كلايه الفاعل فهو فاعل في كسر العين فاعل تأدي بسم الفاعل من على نفس الوزن فهو فاعل, فاعل هذا هو المقياس سواء كان صحيح لان كعجل فهو عجل تقول فرحة فهو فرح أو كان محتل دام كما نسأل له بقوله كشجين تقول شجية فهو شجي ثم تقول فهو شجين نصول شجين شجي التنوين عن الياء استدقل التنوين عن الياء فنقل إلى ناقة الياء طبعا ما قبل الياء مكسور فنقل التنوين مكسوراً فالتقى ساكناً التنوين التنوين عرضنا على عمون ساكنة التقى التنوين مع الياء الساكنة فحذبت الياء فصل لدينا شجين يقول الشاجية فهو شجين عامية فهو عامل أصبح عامل وهكذا إذن هذا معنى قولي وصيغة من دازم الموزن فايلة بوزنه سواء كان معتدل لديك الشاجية فهو شاجين على وزن فاعل أو كان صحيحا لامئك عاجل فهو عاجل كذلك على وزن فاعل ثم قال والشأز والأشنب تجدان ثم تقل يأتي كثيرا الواحد البخار أي ويأتي كذلك على وزن فاعل والفاعل فهو فاعل نحو الشائز المكان فهو شأز الشائزاء الخشنة بكثرة الحجارة التي فيه بكثق الحجارة خشنا. قشنا يقال شائز المكان فهو شأز على وزن فاعل وكذلك يأتي اسم الفاعل من باب فاعلة على وزن أفعل قال هو الشأز والأشنع تقول شامب فهو أشنع أشنع وخضر الزرع فهو أخضر وصفرة فهو أصفر وحامرة فهو أحمر وكذلك يأتي على وزني فعلان كذلك يأتي على وزني فعلان الشائر والأسنبي جلان ثم تقض يعني تقول جلل فهو جلان بمعنى فرحان كما تقول فرحان فهو فرحان جلان بمعنى فرحان إذن هذه هذه أوزان هي نقيصة اسم الفاعل من باب فاعل اللازم أو زنه هي هذه أن يكون على وزن فاعل أو على فاعل أو أفعل أو فعل ثم قال ثم قد يأتي كفران وشبي واحد البخل حبا على غيره بالنسبة بينهما يعني قد يحمل اسم الفاعل من باب فاعل على اسم فاعل فعل أو فعلة بالنسبة بينهما. أي لقد نعطي اسم الفاعل من باب فاعل نعطي له اسم فاعل مثل اسم فاع مثل اسم فاعل فاعل أو فعل وذلك لنسبة بينهما النسبة هي إما أن تكون في تماثل في المعنى أو تضاد في المعنى يعني قد يحمل اسم فاعل فاعل على اسم فاعل فعل أو فاعلة لتشابه بينهما معنى ضاد بينهما في المعنى بمثال الطرح فمثلا ثانية على وزن فاعلة تقول ثانية فهو ثاني أصلا ثاني على وزن فاعل فأعطي اسم فاعل على وزن فاعل لماذا حملت على ذهب التي هي من الباب فعل فهو ذهب. We now realized departed from at all lifelike We arrived to иш영at dels hath sind ada me clues w sila lu ing residence. The seers Again, we have replied to object and then it goes,oper genocide. And the last word is a failure,kit tepada has and stop. And you put itu link, then. Sure! I see he has substantially brought you into world 2Lt mixed that друг a woman and rather, let's put it hand out from a man. I think it is pretty much it. Yes, a culture visible for it. And the first word. It is the supporting of it mi bond. It is not something Charlene. It is the reward whilst right? Doesn't happen. So, there is a consideration. It comes to willing not. So, it will be yourия. My son it comes كذلك يحمل على باب فعل تقول باخلا فهو دخيل دخلا من باب فعل تأتي بسم فعل منه على وزن فعل تقول باخلا فهو باخيل حملت على ماذا على كارمة فهو كريم عرفنا من قبل أن فعل من عوزان المقيس لباب الفعل أن يكون على وزن فعل تقول كارمة فهو كريم فحملت باخلا تقول باخلا فهو دخيل حملت على كارمة فهو كريم بالنسبة بينهما ويا بينهما متضادان في المعنى لأن Berkala bert makna karu, dan ada contoh banyaknya. Sakhif, jadi sakhif. Hulud pada shakar, jadi shakar. Jika sakhif dari bab fahilah, atau dari bab fahilah uzni, fahilah taku sakhif, jadi sakhif. Hulud pada shakar, jadi shakar. Dari bab fahilah taku shakar, jadi shakar. Dan ini nisbatan antara dua kata dalam makna. ثقفاً بفاعلة أعطي لأسل فعل على وزن فعيف حملاً على ضعوف الضعيف وذلك لتشاركوه بينهما في المعنى السقيم في معنى الضعيف هذا معنى قوله وقد يأتيك ثان وشبه واحد البخالة شبه واحد البخالة أي بخير حملاً على غيره أي يحبل على غيره من التي مرتهم قبل لنسبة بينهما كخفيف طيب أشيب في الصوع لنسبة بينهما ثم قال كخفيف طيب أشيب في الصوع من فاعلة الآن استدرد في ذكر الحمل كان يتكلم على وزن فاعلة ثم استضرد في أنه قد يحمل اسم فاعلة من أي وزن على اسم فاعل وزن آخر لنفس العدة لنسبة بينهما كما حملوا فاعلة على غيره كذلك حمل أيضاً فاعل على فعلة وعلى فعلة يعني فعل حملت على فعل وفعلة وكذلك فعل بفتح العين حملت على فعلة وعلى فعلة بتقول خف فهو خفيف خف من ذي من ذي فعل خف على ذي فعل, فعل خف فهو خفيف من أنا طرح عليكم سؤال من هي علف لماذا قلنا تخط انها من وزن فاعل لماذا قلنا أن انها تخط من وزن فاعل بانها مدغم ولا تظهر حركه العين فلو قلنا انها من وزن تعلف ان اصلها خفث فذا لماذا قلنا انها من وزن هذا شيء قد درسناه من قبل نعم لازم كحنة لأنه من باب حنة لأنك تقول في المضارع يعني ما زالت إجابة ناقصة تقول في المضارع خفّة يخفّه عرف المضارع يخف و نعرف أنه يخفّ كونه جاء على يفعله وهو مضاعف هذا مضارف Fala, mudahlah fi lazim. Karena ini mukis. Fala, mudahlah lazim. Fakhrna, nafsa mubabi fala. Wajah. Baik, takul nafsa, atau mubabi. Pumila pada mana? Ini mubabi fala. Pumila pada sakula, atau mubabi. Pumila pada saul. Takul nafsa, atau mubabi. Kembali takul nafsa, atau mubabi. Jadi dia lah semua fala, atau mubabi. نسبة بينهما وهي التضاد تش... في المعنى لأن خطفة ضد ثقل وكذلك تقول في طابة... هي طابة من باب فعل طبعا ولماذا قلنا طابة من باب فعل كذلك هذا الشرع لماذا قلنا أنه طابة من باب فعل يا أيها الله نقول أنه سبقه ضغطة من اليهود ما في إجابة؟ لعلك أردت يائي العين أن تخلت يائي اللان إنما هو يائي العين طاب أصله طيبة وتقول في المضارع يطيب وعرفنا من قبل أن فعل إذا كان يائي العين فإن المضارع يكون على يفعله فما على يطيب دل على أن طابة صلحة طيبة. إنها من بارث على يائت. نعم. إذا طابة تقول طابة هو طيب. طبعا طيب على وزني. فاعل وفاعل أخو فاعل. يعني مجيء اسم فاعل على فاعل أو على فاعل نفس الشيء. فيقولون أن فاعل أخو فاعل. فيه الأخوف فيه. إذا أنت قلت أبغثه هو طيب. حملت على ماذا؟ حملت على خرج من باب فعله فهو خبيث. وذلك لنسبة بينهما وهي تضاد في معنى. وكذلك كما حمل الشابه شابه كذلك أسوأ من باب فعل وكيف عرفنا ذلك؟ كيف عرفنا أن شاب من باب فعله؟ نعم نفطر أصواها شيبة أصوا شيبة عرفنا ذلك من أن المضارع يكون على يفعل تقول شابة يشيب شابة يشيب دل ذلك أنا أنا شابة أصوا شيبة أنا يفعل طيب لأن المضارع يشيب عرفنا أن أصوا يفعل إذا تقول شابة فهو أشيب على وزن أفعل فأعطي لها اسمه على وزني أفعل وهذا أفعل اسم الفعل مقسم من باب فاعلة لماذا أعطي لها هذا الاسم؟ حملا على عاورة فهو أعور أو حاولة فهو أحول من باب فاعلة لماذا التشابه بينهما في المعنى؟ لأن شابة فهو أشيب كما تقول عاوية فهو عوا وحول فهو أحو كل هذه المعاني تدل على عيب العيب في الخلق هذا إن كان الشيء عيبا وإلا في خلاف فمن من يقول إنه عيب ومن من يقول إنه ليس عيبا وغ فالأمر بالنسبة لي اسم الفاعل من باب فعل اللازم من باب فإلى اللاس ثم قال رحمه الله وفاعل صالح للكل إن قصد الحدوث نحوظة ذا جاذب جدب وفاعل صالح للكل إن قصد الحدوث نحوظة ذا جاذب جدب يعني أنه يصبح أن تأتي باسم الفاعل بكل الأوزم التي سبقت لها على وزن فاعل تأتي بي على وزن فاعل jika qasmat bidadak al-huluud, iaitu jika qasmat anahad shi' anahad al-fahal, hada'ah al-an, atau iaitu bertemu bishi' hada'ah, lamaiaqun tama hada'ah, keter kama tahu. Kama tahu. Kita katakan, gadan zahajil jadla. Asal fijadla takul jadla, fahul jadla. Fahil fahul fahal. Semua fahalnya adalah fahal. Adalah mati setiak. إذا قصدت الحدوث فقلت الجادل فهو جادل غدا أو جادلون اليوم إذا قصدت به شيء سيحدث له الآن أو في المستقبل إذا قصدت الحدوث من أي اسم فاعل فإنك تستطيع تأتي بها على اسم فاعل تقول زيد كريم اليوم من كرم والأصل في كرمان تقول كرمان وهو كرم وتقول تقول فهو ثاقل غدا وهكذا. إذن حذّم على قوله وفاعل صالح لكل ذي قصد كذو نحو غدا ذا جادم ذا دعاب. وتقول زيد جاب اليوم وأصبح جباع تقول جبنا قبل جبنا وهكذا. من قول الشاعر ولا بسولون بعد موتكا بارحهم. ففريحه ان تقول فريحه او كذلك او فريحه او فرحان لكنه لم يقصد الحدوث وقعت في هذه الحكم انه ربطها بزمن قد بعد موتيك بعد موتيك فقد قصد فربطها بحدث وهو فريحه هذا بالنسبه لبناء اسم الفاعل من الثلاثي سواء كان من باب فعل ام تادين لازما كان من باب فعل ام تادين لازما فأولى سبب ذلك الدرس بذيئة ما شاء الله هو بناء اسم الفاعل بناء المزيد على ثلاثة الأحض يعني إن الفاعل المزيد إن شاء الله في الدرس القادم فإذا كان هناك أسؤال أو استشكار تفضل يعني درس واضح يقول هذا كل فاعل يحمل معنى فعل آخر يأخذ اسم فاعله لا إنما هذا الحمل يقتصر فيه على السماء يقتصر فيه على السماء فهنا أراد أن يخل <تصفيق> لذلك قد يأتي كفان وشبه واحد البخالة حملا على غيره يعني قد يأتي اسم الفاعل قليلا نقتصر فيه على السماء ما سمع منه نستعمله وما لم يصنع فلا يقاس ولا يؤتاع من كل فعله يشبه فعلا آخر في معناه فنحمل اسم فاعلي على اسم فاعلي آخر أمام ذلك يبتصر فيه على السماعة